الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هداه أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى انعامه علينا بالإسلام وأن جعلنا على هذا المنهج العظيم. منهج السلف الصالح بعد شكر الله أتوجه بشكري إلى الشيخ خالد باقيس القائم على الانبياء الأنبياء والإذاعة الثابعة له في نشر الدعوة السلفية فجزاه الله خيرا وثبتنا وإياها الحق وأشكر الطلاب الحريصين على الاستفادة من هذا الموقع ميراث الأنبياء وموقع لذا وأسأل الله لهم التوفيق وعصيهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعضب عليهما بالنواجذ كما أوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيهم بالجد في طلب العلم فإن الأمة بحاجة شديدة إلى علماء يبلغونهم دعوة الله الحق على الوجه الصحيح وعلى طريقة الصحابه الكرام والسلف الصالحين العظام لا يمكن تبليغ دوت الله على وجه الصحيح الا إذا كان هناك علماء حقا عالمون بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتأتى ذلك إلا بأن يشمر الشباب عن ساعد الجد في تحصيل العلم النافع من مصادر الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كتب السلف الصالح التي بينت ووضحت الملا السلفي ووضحت ما يضادهم من البدع والضلالات وأهلها بالتأخي والتلاحم والتعاون على البر والتقوى في نشر دعوة الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح أسأل الله أن يوفق شبابنا لذلك وأن جاء منهم جيلا صالحا يرفعون راية التوحيد وراية السنة أسأل الله أن يحق ذلك إن ربنا نسمع الدعاء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله يا شيخ فيها خير